وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا ل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 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم هو امتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين.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 أو لَمْ يَرَوُا أَنَّ خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلتَ أَيْدِينَا أَنْعَمَنَ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلهَةً لَعَلَّهُمْ يُصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وَظَرَبَ لَنَا مَثَلَهُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَيْ يُحِيِّ العِظَامَ وَهِيَ رَمِيْبٌ قُلْ يُحِيِّهَا الَّذِي أَلْشَهَ أَوَلْمَرَّتِهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُقِدُونَ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 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لترك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم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 اِذْ كَانَ آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ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 قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا له والبلاء المبين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 فآمنوا فمتاعناهم إلى حين فاستفتهم إلى ربك البنات ولهم البنود أم خلقنا الملائكة إنَّهُمْ شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنيد ما لكم كيف تحكمون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 وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتغلى عنهم حتى حيد وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبَ يا داود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضللك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما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 ولقد فتن الناس ليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا يبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء حيث أصاب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 أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا يَعْمَلُ عَبْدُ إِنَّهُ أَوْبَاء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 جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَحَةٍ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٌ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَاتُوا عَدُونٌ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقٌ مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ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 تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقواه والذين جتَنَبُوا الطَّاعُ تَأيِّ يعبدُوها وَأَنَابُ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادَ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 وَاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَّثَانِيَةَ قُشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَأُنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُظْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ فِيهِ شُرْكَاءُ مُتَشَاقِسُونَ وَرَجُلٍ سَلَمَ لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العلي العظيم